let love يا اللي من باع السلام والعبير صادق في دم اجلي اللي حاس وسام هذا حال ammaad u tha bichh leyo khiyam al chul mastabna hai ya hai yaadamma na insa hai hai ya al chul mastabna hai Zaman insa hai والولايات حي الإمامة لرحة الروح الزجية ذلة من بعض حيث سلامة والأبي صاحب قضية دم الأجل الحيب وسامن عهد عهد محمد ثابت اليوم في القيامة حج المكتبناه ye janam mein shaah hai shaah hai ab jo matlab بوليه من عمان انزلوا لي يهدموا الله بي وخدر اخ فين لحقي ليك جبل لي شوارد صار بنسنه ومن جيانا اجئ لي حمل هذا المرء خدونا خان خضر الوالين يا تقبلوا انسان لي خان ذا منى والغدر يا اخي العليله جبنه شوار رقص منه ومن جيانا نفع حضنا الظمر اخي ذن عالم خبى wa intali ya malik al-valali ya ya ya ya يا ولفلاحي بيضاحي القائذوا مساو شفيق حالكوا ليه ده يا حالكوا ابو بعض اليمين حاني اللي هاي رفقا المال والدم تقول لي هاي رفقا المال وابنا فيها والله في ودمنا فيها عمان نير يريت نشل نشلنا انا وحيد نشوفي حاملها انا شلو ننعوفي حاملها انا وحيد نشوفي حاملها مطي تجارة لا ماني يطا هو سبيل المليه غنوا سن حت دمانه وبين تشد الصادري وتنسي ياخد بينا حرام ما جابوز بالصحا مين حريم جابوز بالصحا مستظمنه تعزا الله شلون نعز المنحار مستظمنه نعز المنحار لا الا انزع لا ولابس صيد النسوح حيل مني يا خلني والسيم ياخذ دماني وبينا تجدي وعابري يا صوت الفجاع خذ بينا Oi man ١٠٠ ساعة ودام عاية والأرض والجوار بسحنة أقصى أقصى مش عارة من محسير المسلم لأسجن نتبه لأمره نتعلم نتعلم صلى الله عليه وسلم موجل بيدي الصغيد يا عمر ما ينفصلها ويَا أَبُو اليُصَاحُ أَبُ هَيّ ومَهْيَا أُمِّي نِذِلْهَا حَارِبْنَا مُسِينٌ وَلَايَا وَيَا هُمَا يَا خَلِيفَ أَهْلَهَا وإيه الكفر وضحي إيه لها وإيه الكفر عدلين وتتحسر <تصفيق> ما تنزل بتحادا عدلين وتتحسر <تصفيق> تلين قلب حادا gil hawili allah qail hawili kibal hawili allah qail hawili kibal hawili nut haza hawili ин вал фида اش хмаса илма لا ما نرجاع لا للفي حملت للحشور خالي بوجودك ناخذ من احسابين وانت دين الله ورسوله طلعت الناس انصرت خليت الناس لك ياه <تصفيق> تشرب صريح صريح يقول لك ياه تشرب صريح يأهل بك تواسق صريح لك ہم نے اصلاح اللہ ما لے اٹھا ہمارے کا عاشارہ اللہ اللہ مے سے تو ابو کیا وہ بلا وجهوري جال اخري جد ابو العين للعالم مثار ما كن صار ذاك الشيء مبداه ترفع اخلاق وتشعل القيم سيان خط من هاجم سيبل عالم اتجعل عباسو فاز العالم اتجعل عباسو بیها موج ذل جواب کل توعل بیها موج ذل جواب کل توعل بیها فرح بیننا المدرسه بیها فرح وارغبي الذليل علي الناس من ها الجنضوان زي مدثر ومن ها رب til a Di let be o winter ra او يشاحا تنخمت حسم الحوت يجوف بي انو يسمت ونحر وكفو يجوف بي انو يسمت ونحر وچوت ابو جت ماظو واه اهايل خدود الريمال الله او اي طفجما تشيب بالوشب وانت حن طفجما تشيب بالوشب الجاوي بد من كتاب ويا عاش بد بما الجواب نجح حاتل من صار الجدار توازيت ولاحته كان ها غير رز توازيت ولاحته كان ها غير رز هو الاخر يبدا راس هو هو بارس ياهو اكتم من اللي يضح ما بف ياهو اكتم من اللي يضح يا والاهل جوه وهنهد غيره او القحط للدرو يس وصداري يا ابو اكرم مني ليحينا في وميت الارسار السبطي وجد موحد يا وناع الشوم بي زلفخه وصوبه صابر جوع الموت واللي اي يوم ما اشتم من بيزر رجع الصبح تساقي جوى الموت اللي يصب انتي حان بيه كم واحدني جا انتي حان بيه كم واحدني جا لا اجي حل هذا على الليل حتى انتعال لا اجي حل حتى انتعال اي كاروب البلع ربط قال باله عرضت سماوات تحاسيمها وبها يعد الى فينطي صار يا الديما فازا تنثار الشيب الحامل حيمه فازا تنثار الشيب الحا هذا تنثار وصباحا وصدورا وقرمو خيار وصباحا وصدورا يا هل بهاي نے شاں نہ ہی چین فین دی اول قیا یا ہے لبائے نے نہ چه فیل اول پہ كل غلو بيحد صور هو على الكئ هو كل شفه بتشام وكل فارس من هونتي شوف لاي تايه حاصل ماوى وحيد الواحدي في والغي بيحبك وعد احيلك الي الي دعوه احيلك شاع وحذاب معنانا مايا يا هلا بيك يا هلا احيلني يا الناس في والله استعيدها هذا ويجام التينى يصافي ل عز ال كعب كل جاو يقدم بصوره هو لكن فديسام غير الفارين هونتي شو نايت المرض وهي يسير والويف يفتح بكلام. ليالينا مخادر حيلة سارة ويقدم عنينا. يا هلأ بخائر. يا هلأ بخائر يا هلأ بخائر يا هلأ بخائر يا يا bye وواجه اذا ولا تهوا ودلنا ذا وهذه ابغى مواصفات الروايب بحاله شها وهذه ابغى مواصفات الروايب بحاله شها باثير نخلي القاع جوغا go e ra o ma la bi ba eu bel ba eu at kul sa dur ne tur ka da ma wa hal تبقى شاهد على الخيذ القاعة ايمام من يطي ومنه من علي ماكذ ويسا يا هل بحايا الميشا نهت من يا هلين قلت <تصفيق> يا ديارنا يا ديارنا يا I'm not gonna express you. I'm not gonna express you.